الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونظيم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 فإذا جاء وعد الاخره ليسوؤ وجوهكم وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليتبعوا ما علموا تكبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وَإِنَّ عَهْدَنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ مَأْوَى الْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُوا الْإِنسَانُ بِالشَّجِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْجِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا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 جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك